والحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يَا أُشِنَّ نَاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيم رَبَّنَ كَشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجِمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختضناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلا لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُونَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحليم، ذقوا إنك أنت العزيز الكريم.